وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَهَمٌّ انْتُمْ مَن فِي السَّمَائِي يُخْسَفْ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَائِي يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَصْبَاءَ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ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 أفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدأ أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون قل هو الذي دراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا ندير نبي